إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. شاهد على العصر. شاهد على العصر سهرة اسبوعية اعداد وتقديم عمر بطيشة الأساس دكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب أهلاً فندم في الجزء الثاني من شهادة حضرتك على العصر. أهلاً بك. الحقيقة يعني الجزء الأول أثار الكثير من الأفكار والتعليقات في الأوساط السياسية والإعلامية لما تضمنه من تحليل لمسيرة وفلسفة ثورة 23 يوليو وأنا أعتقد ان رغم الإفادة التي أفطتها في هذا الجزء, الجزء الاول الا ان تطور فكر الثورة يمكن ما خدش بردو حقه من العرض فيمكن سياتك تحب تستكمل ده في هذا الجزء الثاني. الثورة دي حركة مجتمع وعلى ذلك فهي تعكس ظروف المجتمع ولهذا فانتقال المجتمع من مرحلة الى مرحلة يعني انتقال الثورة من مرحلة الى مرحلة وده يعني في الحقيقة أن الثورة مش ممكن أبدا تستمر على نفس النسق والمنهج في كل حياتها وإلا بتتخلف عن التطور الطبيعي للمجتمع فولذلك مراحل المجتمع بتحدد مراحل الثورة فالثورة يوم أن قامت قامت لمعالجة أوضاع خاطئة كما نعلم ولذلك تحددت أهداف الثورة في ستة اهداف المعروفة وهي القضاء على الاستعمار واعوانه القضاء على الاقطاع القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم اقامه عدالة اجتماعية اقامه جيش وطني قوي اقامه حياة ديمقراطية سليمة كانت هذه الاهداف طبيعية مع الموقف ساكي 52 وفقت الثورة في انجاز كثير من الاهداف ولكن المؤكد هي لم توثق في إنجاز الهدف الثالث وهو إقامة حياة ديمقراطية سليمة الهدف الثالث الهدف السادس وهو إقامة حياة ديمقراطية سليمة لعل السبب تاريخي لأن الثورة وقد قامت لمحاربة الإقطاع لمحاربة الاستعمار لمحاربة الاحتكار وسيطرة رأس المال على الحق هذه الحرب بطبيعتها في حاجة إلى إجراءات استثنائية يعني لا تستطيع الثورة محاربة الاستعمار محاربة الإقطاع محاربة الاحتكار وسيطرة رأس المال على الحق إلا بإجراءات استثنائية صحيح أصرفت الثورة في الإجراءات الاستثنائية وسقطت في أخطاء كثيرة فلم تسمح بالحريات التي كان يحلم بها الشعب المصري لانها كانت مشغولة بالحروب التي تحدثت عنها ولذلك انا بسمي هذه المرحلة مرحلة انتصار الثورة على اعدائها انتصار الثورة على اعدائها فكانت في حاجة الى اجراءات الاستثنائية تنتصر بها على اعدائها اصرفت الثورة على نفسها وعلى الناس في هذه الإجراءات الاستثنائية فسقط منها الهدف السادس وهو إقامة حياة ديمقراطية سليمة لم يتيسر للثورة إنجاز هذا الهدف في المرحلة الأولى ثم عمقت فكرة العدالة الاجتماعية التي بدأت بها الثورة والتي تمثلت في إعادة توزيع الأراضي الزراعية لتواجه بعض تأميمات وتنصير الاقتصاد المصري ولتواجه عملية تذويب الفوارق بين الطبقات في هذه المرحلة حدث تطور اجتماعي وحدث تطور اقتصادي لا يمكن انكاره يعني حدث اقامه قطاع عام كبير هام جدا في حياة مصر حدث تطور اجتماعي واطلاق طاقات ضخمة لدى الجماهير وتحرير واطلاق آمال الجماهير دي مرحلة آمال الجماهير لان الجماهير التي كانت مطحونه قبل الثورة كانت تأمل في لقمة العيش في فرصة العمل في التعليم في العلاج في الثوره الثورة ادت مهمة ضخمة جاه الجماهير ولكن الثورة لم توتق في اقامه الحياة الديمقراطية السليمة لما ولي الرئيس السادات الحكم بدأ يركز على الهدف الثالث السادس للثورة وهو إقامة حياة ديمقراطية شاءت الظروف في هذه المرحلة تعلن أن أعمل مع الرئيس السادات فعملت أول الأمر كأمين للفكر والدعوة في أحد مع رئيس السادات وكان اختياره لي لأساعد في إتمام التحول الفكري نحو الانفتاح ولذلك في هذه المرحلة أنا كتبت مذكرة طويلة عن النهج الجديد يعني أطرح في هذه المذكرة تصوري للحياة الجديدة وأبشر بفكرة الانفتاح الفكري والسياسي والاقتصادي في هذه المذكرة ولم يكن صدفة أن هذه المذكرة كان فيها فصل عن الانفتاح الاقتصادي وأن طرحت في هذه المذكرة فكرة السلام الاجتماعي والمحافظة على الوحدة الوطنية وأن ينفتح الاقتصاد المصري على العالم الخارجي، فأنا أسهمت في الانتقال الفكري في هذه المرحلة ولذلك كانت صدفة سعيدة بالنسبة لي أن أشرف على الاتحاد الاشتراكي وهو يتحول من الرأي الواحد إلى, إلى الرأي الآخر وإلى الرأي المتعددة وهو يقيم المنابر التي كانت مقدمة للأحزاب وحينما قدمت لفكرة المنابر قلت إنها ليست مجرد تسليم بواقع ولكنها تحضير لمستقبل يريده الشعب وقلت أيضا ان الحاضر الواعي هو الذي يأذن للمستقبل أن يولد على يديه ولادة طبيعية وكنت أحضر الجو مع الرئيس السادات لنشأة المنابر ثم لنشأة الأحجاب على كل الأخطاء التي ارتكبت في المرحلة الأولى بدأت المرحلة الثانية تعالجها بالانفتاح الفكري والسياسي والاقتصادي ولذلك لأن الظروف اختلفت كان لابد أن تختلف السياسة فالثورة <تصفيق> وقد انتهت في المرحلة الأولى من محاربة الأعداء بدأت من مرحلة الانتصار على الأعداء بدأت مرحلة الانتصار على النفس ولذلك عبرت أن الثورة في المرحلة الأولى قد انتصرت على أعدائها وواجهت في مرحلة ان تنتصر على نفسها وذلك باطلاق الحريات وبخلق المعارضة واذكر انني في كتاب عن الدولة العصرية كان يدرس في المدارس الاعدادية كنت اركز على ضرورة المعارضة كجزء اساسي من المفهوم الديمقراطي بدأنا نبشر بالمعارضة المنظمة بالديمقراطية بحق الأغلبية في اتخاذ القرار وبحق الأقلية في المهربة حدث تطور كبير جدا بنسميه مرحلة انتصار الثورة على نفسها أو مرحلة الانتقال من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستوريه فالثوره من داخلها عالجت أخطاءها وبدأت سياسة الانفتاح أيضا سياسة الانفتاح لها أخطاء مثل ظهور بعض مظاهر طفيلية وبعض مظاهر انفساد فلما بدأت المرحلة الثالثة في عهد الرئيس مبارك بدأ يصحح أخطاء المرحلة الثانية تماما كما فعل الرئيس السادات فيما يتعلق بالمرحلة الأولى فالثورة مسيرة مستمرة لها مراحل ثلاثة مرحلة أولى ومرحلة ثانية ومرحلة ثالثة ولحسن الحظ كانت الثورة تصلح أخطاءها من داخلها، فمرحلة السادات أصلحت أخطاء المرحلة الأولى، والمرحلة الحالية تصلح أخطاء المرحلة الثالثة، وإذا تصلح أخطاء الثانية، وإذا كنا نعبر عن المرحلة الأولى بأنها لانتصار على الأعداء وطرح مفهوم اجتماعي. ونحب نعبر عن المرحلة الثانية بأنها انتصار على النفس وفرح عملية الانفتاح فإننا يمكن أن نعبر عن المرحلة الثالثة بأنها مرحلة التصالح الوطن والإصلاح الشامل وهذا العرض التاريخي منطقي انتصار على الأعداء مع قيود وإجراءات استثنائية انتصار على النافس على النفس انفراج سياسي وانفراج اقتصادي ثم تصالح بين جميع القوة فمثلا الشعار الذي كان مطروح من ابعاد الرجعية وما الى ذلك في عهد الرئيس عبد الناصر لم يكن مطروحا في عهد الرئيس السادات لان احنا بدأنا بالانفتاح الاقتصادي وعودة رأس المال الوطني الى عمله الطبيعي واعطاء دفعة ل القطاع الخاص في عهد الرئيس مبارك في عملية تصالح بين كل القوى فنحن في مرحله ندعو كل القوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي كي تتصالح كي تتضامن في تضامن قومي كي تتكامل وتتوازن وتتعايش معه، ولذلك الرئيس مبارك في لقاء حديث تحدثت عنه في الحلقة السابقة بدأ يطرح ضرورة استيعاب أي وطن مصري يعمل من أجل مصر ضرورة لم شمل الناس لنعمل جميعا لصالح مصر بالأسلوب الذي ينفع الصالح العام فليس بين مرحلة الرئيس مبارك وأي من مرحلتين خصومة إن المرحلة الجديدة تبدأ من مكاسب المرحلتين وتعالج سلبيات المرحلتين إن المرحلة الجديدة لا تصنف الناس وإنما تدعو المصريين جميعا أن يشتركوا في الحياة السياسية وفي الحياة الاقتصادية لأنه كما قال الرئيس إننا نريد أن نستوعب كل الوطنيين المصريين من أجل مصر فليس بين المرحلة وبين المرحلتين السابقتين خصومة بل هي إصلاح وليس بين الرئيس مبارك وبين أي اتجاه خصومة وليس الرجل حبيسا لمذهب أو لآخر وإنما هو يركز على مشكلات المجتمع المصري ويواجه علاجها ولذلك لسنا بصدد تصنيف الناس عقائديا او مذهبيا ولن نقف عند هذه التصنيفات التي سبقت والتي كانت لها ظروفها وملابساتها لنواجه الان عملية حشد كل القوى السياسية مؤيدة ومعارضة حشد كل القوى الاجتماعية عاملة او مالكة حشد كل القوى الاقتصادية في الزراعة أو في الصناعة أو في الخدمات إن مصر في حاجة إلى حشد كل القوى إلى كل عقل يفكر وإلى كل يد تعمل في تضامن قومي يضم الجميع كما قال الرئيس مبارك يجب أن نستوعب كل وطني مصري وبالمناسبة إن المرحلة القائمة لا يمكن أن تكون صورة من المرحلة الأولى لأن الظروف قد اختلفت كما أنها لا يمكن أن تكون نسخة من المرحلة الثانية لأن الظروف قد اختلفت وإنما هي تحافظ على مكاسب المرحلتين وتقوم اخطاءهما وأكثر من ذلك وكما قال الرئيس مبارك، إن ظاهرة الرئيس عبد الناصر لا يمكن أبدا أن تولدت الظروف الحالية لأن الظروف التي نشأ فيها عبد الناصر قد اختلفت ولو قدر أن انعكس التاريخ وولي عبد الناصر المرحلة الثالثة من الثورة الآن ولم يبدأ هو الثورة وإنما وليها وهذا فرض جدلي لا كانت سياسته الآن مختلفة عن سياسته يوم بدأت لأن نحن نضع الآن سياسه في ضوء التطور التاريخي للثورة، ولا يمكن لأي مرحلة أن تنفصل عن مرحلة سابقة أو أن تكون تكرارا لها. هذا مستحيل تاريخيا. إن عجلة التاريخ لا يمكن أن تعود أبدا. وما كان لا يمكن أن يكون كما كان، وإنما هو تطور كالنهر يجدد مياهه. وعلى رأي الفيلسوف الشهير ذيرقليطس أنت لن تستحم في النهر الواحد مرتين بمعنى أن الذين تصورون أن مرحلة سابقة يمكن أن تتكرر أقول لهم إن مياه النهر قد تغيرت وإنما الثورات العظيمة كالأنهار العظيمة تجدد مياهها ولا تغير مدراها ولكنها لا بد أن تجدد مياهها، لأنك لن تستحم في النهر الواحد مرتين أقول الذين يتوجسون خيفة من موقف أو آخر، أو الذين يقعون تحت الوهم أو الشك أو خطأ في فهم التاريخ، إنما كان لا يمكن أن يكون. لأن مياه النهر قد تغيرت ولن تتوقف أبدا ولن نستحم في النهر واحد مرة. <تصفيق> الأستاذ دكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب وأنا عايز أقول يعني العالم الكبير قبل ما أقول رئيس مجلس الشعب بهذا التحليل السياسي بهذه النظرة السياسية التحليلية العميقة جدا. اللي سيارتك عرضت فيها لفلسفة وفكر ثورة 23 يوليو كشاهد وكمشارك لان انا احب هنا ان اشير ان سيارتك بينت بعض يعني النهج الجديد اللي سيارتك قدمته الى رئيس راحل السادات انا اعلم ان سبقه ايضا يعني مساهمات ومشاركات اخرى في صياغة فكر ثورة 23 يوليو ومواثيقنا الوطنية والذي معلومة غلط كان هدفي دائما في المرحلة الأولى للثورة الثلاثة وعشرين أن حافظ على الفكر المصري من أن ينحرف من أن يجر إلى طيار غريب أو آخر, أو آخر وكنت دائما أكرر أن النهر أن النهر وبأخذ أمثلة من النهر لأنه قريب لمصر يندفع من المنبع إلى المصاب ولا يعود إلى المنبع ابدا والنهر يتشكل على صورة الأرض التي يجري فيها لا على صورة أرض لم يجري فيها أبدا وأريد بذلك أن أقول إن فكرة الثوره يجب أن يلتزم بوضع المجتمع المصري دون أن يلتزم مقدما بعقيدة هنا أو بعقيدة هناك ولكي أكون أكثر وضوحا وحسما إن النظريات الغربية ما كانت تصلح لنا كما أن النظريات الشرقية المرسية ما كانت تصلح لنا لأننا أمة مؤمنة مسلمة أو مسيحية نؤمن بالعدالة الاجتماعية وبتكريم الإنسان ونؤمن بحرية الإنسان وبحق الجماعة بالتدخل لو عدنا إلى الإسلام فالإسلام لا يعطي حقا مطلقا يحترم الحقوق على أنها وظيفة اجتماعية ويعطي ولي الأمر حق التدخل دائما للمحافظة على حق الجماعة هذه الفلسفة لا يمكن أن نسقطها ونحن نرسم نهجنا ولذلك كان حرصي في مراحل التطور أن نلتزم الفكر الوسط الذي يتفق مع قيم المجتمع المصري المؤمن ومع طبيعة الإنسان المصري ومع تطلعات الجماهير فلا نستطيع في نهاية القرن العشرين أن نكون فرديين لأن الغرب نفسه قد ترك هذا المذهب الفردي الجامد وبدأ يأخذ بدولة التدخل ولا نستطيع في دولة مؤمنة أن نلتزم الفكر الماركسي مثلا وإنما يجب أن نوفق بين العدالة الاجتماعية وكرامة الإنسان بين حق الفرد وحق الجماعة هذا فكر وسط ولذلك كان حرصي دائما خلال مراحل الثوره أن أحافظ على الفكر الوسط ليكون فكرا قوميا صميما ولقد هجمت كثيرا بسبب التزامي بالفكر الوسط من طيارات مختلفة إلا أن هذا الهجوم لم يثمن لحظة عن الإيمان بالفكر الوسط الفكر القوم الصميم الذي يلتزم بالفلسفة التي يؤمن بها هذا الشعب المؤمن والذي يلتزم بحق الفرد وبحرياته وبالقطاع الخاص الخلاق والذي يلتزم بحق الجماعة في التدخل لحماية الصالح العام ولذلك فإن مصر في حاجه دائما إلى الفرد وإلى الجماعة الى الغرمية والى السلطة الى القطاع العام والى القطاع الخاص فليكن تصالح بين كل هؤلاء تصالح بين السلطة والحرية بين الملكية والعمل بين القطاع العام والقطاع الخاص بين الزراعة والصناعة فليكن تصالح بين كل القوى الاجتماعية والسياسية لاننا علينا ان نحشد كل القوى. وان نسقط نسقط منها واحدة وألا نسمح لواحدة منها ان تستغل الاخرى كي نعيش على قاعدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية هل التطيع ان نقول ان الاستاذ دكتور رفعة المحجوب، زي سيادتك ما ساهمت في صياغة فكر الوسط الذي اشرت اليه الان على مدى السنوات الماضية تعتبر هذه الكلمات الاخيرة هي التنظير للمرحلة الحالية والله انا عاوز اقول لسيادتك حاجه حاجة كوني شاركت في الثلاث مراحل وانا فكري وصف دائما دلل على ان الوصف في مصر مقبول وانه لازم وانه سينتصر فلا نحن الى اقصى اليمين ننكر الجماعة ومصالحها ولا نحن الى اقصى اليسار ننكر الفرد ومصالحها وإنما نحن مع التكوين الإلهي الذي فطرنا عليه فرد وجماعة مصلحة خاصة ومصلحة عامة حرية وخلطة إن الوجود نفسه بحكم نشأته وصل هو بين الفرد والجماعة كذلك كانت الأديان وكذلك سنكون دائما ندافع عن الفكر وصل ولذلك فأنا مؤمن بهذا الفكر الوصف ودافع عنه يعني شاتك ضد الثنائيات اللي دايما يعني مع الثنائيات شاتك مع على مع... أن يقوم بينها تصالح وتكامل الوطن. وتعالى هذا ما أقصده آه. يعني يعني اللي بي دايما بيينيجوا على الثنائيات ويقول إما كذا أو كذا لذلك أنا بعبر عنها ثنائية التكوين ووحدة الحركة ووحدة في نفتح أن الاقتصاد المصري ثنائي قطاع وقطاع خاص ولكن علي على القطاعين أن يتعاونا في حركة واحدة وأن يتصالحا. أن الوجود مكون من الفرد والجماعة، وعلى الاثنين أن يتعاونا في حركة واحدة. أن الحرية والسلطة ضروريتان للحياة، وعليهما أن يتعاونا في حركة واحدة. فأنا أؤمن بثنائية التكوين وبوحدة الحركة الأغلبية والمعارضة من حق الأغلبية أن تناقش والمعارضة أن تعارض والحركة وحدة القرار وعلى أن يهدف الإثنان إلى تحقيق الصالح العام ثنائية التكوين السياسي ووحدة الحركة فأنا من الذين ينزلون على الواقع لكن مش احيانا بيبقى في نفس في ثنائية التكوين وفي وحدة الحركة لكن مش احيانا بيبقى نفس يعني فرعي الثنائية يبقى ممكن يكونوا متعارضين بحيث لا يمكن تتوحد حركتهم لا هما الفرعان متعارضان ومتناقضان ومتكاملان كالليل والنهار فالليل بظلمته والنهار بنوره متناقضات ومتكاملة يكونان الزمن واليوم ولذلك فأنت لا تستطيع أن تسقط النهار ولا أن تسقط الليل وإنما في النهار يمكن أن تصلح بعض السلبيات عن طريق ستاي لما تيجي تنام مثلا مروحة لو الدنيا حر تحجب النور قليلا وفي الليل الكهرباء تضيء لك فالليل والنهار يكونان اليوم والزمن ولكل بعض المسائل التي نعالجها لكنك لن تستطيع أن تستبعد الليل ولا أن تستبعد النهار وإنما عليك أن تتعايش معهما كذلك البرودة والحرارة فنفس الشيء الأغلبية والمعارضه فلن تستبعد الاغلبيه ولا أنت مستبعد المعارضة وإنما عليك أن توفق بينهما في وحدة الديمقراطية فكما أن الليل والنهار يشكلان وحدة الزمن ووحدة اليوم فإن الأغلبية والمعارضة يشكلان وحدة الديمقراطية ووحدة الممارسة وكذلك فإن القطاع العام والقطاع الخاص يشكلان وحدة الاقتصاد القومي إنني أؤمن بالثنائية وأعترف بالتناقض وأؤمن بالتصالح والتعايش بين الاثنين اي بين المتناقضين حقيقه تحليل يعني رائع جدا عشنا فيه خلال هذه الدقائق ويعني يمكن بننقل مع الاستاذ دكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب الى يعني هذا المنصب رئاسه مجلس الشعب وانا باكد لك ان الناس تملكهم تفاؤل شديد بالبرلمان او مجلس الشعب الحالي وبيعلق عليه أمالا كبارا في سلامة الممارسة الجيمقراطية وحضرية الرأي وتنافس الأحزاب من أجل خير ورفاهية كل المصريين فإيه تقييم حضرتك لدور مجلس الشعب في المرحلة الحالية التي نظرتها الآن والله دور مجلس الشعب بيتسفق مع فضيعة المرحلة الجديدة التي يحرص عليها الرئيس مبارك حيث يشدد على ضرورة تجميع كل القوى. ففي مجلس الشعب الجديد أغلبية ومعارضة ويجب أن تأخذ الأغلبية فرصتها وأن تأخذ المعارضة فرصتها والحقيقة أن الحوار بين الأغلبية والمعارضة بدأ موثقا وسيعمق وهناك التزام بالأهداف القومية إنهم يختلفون في مناقشة المسائل وهذا طبيعي فلكل رأيه وعند التصويت أجد تفهما للأهداف القومية فكم صوتت المعارضة مع الأغلبية وفي موقف معين صوتت الأغلبية مع المعارضة وهذا يطمئن ويعطيني الفرصة أن أتوقع أن نجاحا ضخما سيصادف الممارسة الديمقراطية ما دام هناك التزام باختلاف الرأي وبالأهداف القومية فليس اختلاف الرأي هدفا في ذاته وإنما هو مقدمه للوصول إلى الرأي السليم وأعتقد أن الأغلبية والمعارضة قد استوعبت هذه الحقيقة والممارسة التي بدأت على قصرها تؤكد أن التجربة ستنجح ثم إن هذه التجربة قد شدت انتباه أعضاء مجلس الشعب فبدأوا يشتركون أكثر من الأول وبدأوا يحافظون على الحضور. وبدأوا يهتمون بالمناقشات ويشاركون فيها بجدية وعمق ثم انها قد شدت الشارع ايضا فاعتقد ان الشارع قد بدأ يراقب ويتابع جلسات مجلس الشعب ولعلني اامل في ان تعطي الاذاعة والتلفزيون فرصة اكبر لمناقشات مجلس الشعب لتصبح العملية واضحة للرأي العام يومها سيستحوذ مجلس الشعب على اهتمام كبير كأنها مباراة رياضية بين فريقين شريفين لا يهمنا من ينجح وإنما يهمنا أن تنجح الممارسة وأن تنجح مصر ولذلك أنا بطلب فعلا من التلفزيون والإذاعة بالزاد أنهم يدهم مجال أكبر ليشاهد الشعب المباراة الديمقراطية التي بدأت في مصر والتي ستوفق بإذن الله نعتبر ده طلب للسيد صفوة الشريف صفوة الشريف, و... و... الشريف قد تحدثت مع سيادتي في هذا الشأن ووعد بالاهتمام بهذا الموضوع طيب هو الحقيقة سيادتك ذكرت بكتور ريفة محجوب ان العبرة في الانجازات التشريعية لمجلس الشعب لا تكون بعدد او كم القوانين التي يصدرها وانما بمدى سلامة ونفع هذه القوانين للبلاد كما هي القوانين التي صدرت وكنت سيارتك تتمنى أن تأخذ قدرا من المراجعة والله في قوانين كثيرة ما ما لا أريد أن أذكر شيئا لعدم إثارة حساسية معينة وإنما نحن سنعيد النظر فيما يستحق الأعادة آه وعلى أن نجمع القوانين لأن عدد القوانين في مصر قد تضخم بحيث أفعب الآن على القضاء وعلى المحامين الرجوع الى القوانين لان قانون يصدر ثم يعدل بقانون اخر ثم يصدر قانون ثالث معدل وهكذا لدرجة قد يسقط من القاضي او من المحامي قانون ولا يعلم بصدوره فلو استطعنا ان نعيد النظر في كل مجموعة نجمع اشتات القوانين التي صدرت ونؤتي في مجلد واحد وفي قانون واحد ونرفع بينها التعارض ونحقق لها الانسجام والوحدة سنسهل على المتقاضين وعلى المشتغلين بالقانون مهمتهم وفي نفس الوقت بنؤدي خدمة للتشريع في مصر ودي حركة ستأخذ وقتا ولا يجب أن نتعجل وكما قلت نحن لسنا أداة تشريعية كمصنع بيطلع فرم متمثلة وبصرف النظر عن الاحتياج إليها وفي الحالة دي يقاس الأداء بكمية القوانين نحن عقل تشريعي يعقل الظروف ومتطلبات الظروف ويفكر في هدوء ويناقش ويعمق ويثير المناقشة ولو على صفحات الجرائد قبل أن نصل إلى صياغة القانون المطلوب نحن عقل تشريعي طب سيادة الاستاذ دكتور رفعت المحجوب ما هو القانون أو القوانين التي تتمنى أن يتبناها المجلس الحالي أتمنى أن يتبنى قوانين اقتصادية لدفع النشاط الاقتصادي بالذات أنا بتكلم يمكن متحمس الاقتصاد لأنني أستاذ اقتصاد يعني أتمنى قوانين تؤدي إلى دفع كبيرة للقطاع العام وإلى السماح بتجديده وتحريره من البيروقراطية أتمنى إجراءات ضخمة لتشجيع القطاع الخاص ودعمه أتمنى النظر في كل الاعفاءات الضريبية بحيث تربط بالإنتاج يعني أو بمستوى المعيشة يعني الاعفاء الضريبي لا يرتبط بمستوى معيشة الجمهور لا بدفع الإنتاج يعني دي مسائل كلها أتمناها دعما للنشاط الاقتصادي الخاص والعام وترشيدا للانفتاح ورفعا لمستوى معيشة الأفراد يعني دي تمنيات ما يخدم التنمية الاقتصادية ويخدم القطاع العام ويخدم الانفتاح اتمنى نعم. الاستاذ دكتور رفعت المحجوب عودة الى ثورة 23 يوليو اسأل سيادتك عن رأيك في من ينادون باهمية مناقشة نسبة 50% للعمال والفلاحين بدعوى ان التركيب الاجتماعي قد تجاوز هذا الشرط وإن أولاد العمال والفلاحين النهاردة بفضل مجانية التعليم أصبحوا مهندسين وأطباء ومهنيين ده صحيح حصل تطور اجتماعي لا يصح أن ننكره وهذا بفضل الثورة ولكن إذا الغينا اولا مش كل الناس تحولوا إلى مهندسين ومدرسين وأطباء وأسدزة يظل هناك فريق فلاح وعامل لم يتحول بعد أبناؤهم قد تحولوا ولكنهم لم يتحولوا يعني دعنا نقول ما هي المجالس النيابية يعني ليست المجالس النيابية في تقديري هي مجالس لحكماء أفلاطون بحيث يجتمع الفلاسفة ليناقش المسائل مثل هذا لا نعرفه ولا نريد أن نعرفه في المجالس النيابية إنما المجالس النيابية هي مجالس ممثلي أصحاب المصالح المختلفة يأتي كل فريق ليعبر عن رأيه ففي قبل الثورة كانت المجالس يسيطر عليها رجال الإقطاع ورأس المال، وكانت مهمة الفلاح والعامل تتوقف على أنه ناخب، يتقدم بطريقة أو بأخرى بضغط أو باخر بآخر نحو صندوق الانتخاب ليدلي بصوته لطبقة أخرى، ولم يكن مسموحا واقعيا الفلاحين والعمال بل ولابناء الطبقة المثقفة في غير القلة الممتازة أن يصبحوا منتخبين كان عليهم أن يتوقفوا فقط عند لقب ناخب وكانت تلك قسمة ظالمة تقول لي لقد كانت أمامهم الفرصة القانونية أقول لك وهل كانوا يستطيعون خوض المعركة الانتخابية بما تكلفه من مبالغ ضخمة وبما يمارسه الاقطاع ورجال رأس المال المستغل في ذلك الوقت من ضغط على الفلاحين والعمال فلما جاءت الثورة وبعد مرحلة طرحت نسبة الخمسين في المين حماية للفلاحين والعمال الذين لم يصلوا بعد إلى مرحلة أن يقودوا معركة انتخابية لصالحهم حتى لا تصبح الأغلبية مجرد ناخبين دون أن يكونوا في يوم الأيام منتخبين تقول لي ولماذا وأليس هذا ضد الديمقراطية أليس هذا وصاية أقول لك لا إنه حماية وهناك فارق بين الوصاية والحماية فالوصاية أن نحل إرادة محل إرادة وهذا هو ما كان قائما قبل الثورة فقانت تحل إرادة الأغنياء المسيطرين محل إرادة الفقراء في المجلس النيابي كانت إرادة طبقة تحل محل إرادة طبقة وكانت تلك وصايا أما حينما أكف للعامل والفلاح نسبة الخمسين في المئة فأنا لا أحل إرادة أحد محل إرادته وإنما أنا أحمي إرادته فإذا دعك من القول الذي روج له البعض الخمسين في المائة وصايا لأقول لك بل هي حماية ومبدأنا يقوم على الحماية لمن يستحق الحماية أليس الدعم حماية إنه ليس وصاية على الحياة الاقتصادية بل حماية أليست الحماية الجمركيه وحماية الصناعة حماية انها ليست وصاية بل حماية للجانب الطاعي والخمسون في المائة حماية لا لا وتقول لي هذه الديمقراطية نعم وهل الديمقراطية أن نستبعد الأغلبية من مجلس الشعب ثم نقول إنها الديمقراطية الفلاحون والعمال إذا استبعدوا من أن يمثلوا في مجلس الشعب هل هذه الديمقراطية ليست الديمقراطية أن يكون لك فقط حق أن تتخب الآخرين وإنما أن يكون لك الحق في أن ينتخبك الآخرون فالديمقراطية ليست أن ينتخب الفلاحون والعمال الآخرين وإنما الديمقراطية أن يكون للأغلبية الحق في أن تنتخب وإذا أسقطنا الآن شرط الخمسين في المية فلن يدخل العمال ولن يدخل الفلاحون أي لن تدخل الأغلبية العددية مجلس الشعب ويوم أن تقوى هذه الجماهير العريضة الفلاحون والعمال ولن يكونوا في حاجة إلى حماية ستسقط الحماية الخمسون في الماء حماية ضرورية لإقرار الديمقراطية التي هي حكم الأغلبية ولو استبعدناهم لما قدر الأغلبية أن تحكم وسيقدر لها كما قدر لها قبل الثورة أن تحكم الأستاذ الدكتور رفعة المحجوب رئيس مجلس الشعب يعني على ساحة العصر الذي نعيشه الآن هي أهم الظواهر السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثوابت والمتغيرات اللي بتشكل ملامح هذا العصر وإنسان هذا العصر في شهادة تسقها حضرتك أمام آذان المستمع أو الإنسان المصري الآن أه لتكون أه ملخصا لشهادة الأستاذ دكتور رفاة المحجوب على عصير أقول لك كل تطور فيه ثوابت ومتغيرات ولكن في عهد الثورات دا دائما المتغيرات أكثر من الثوابت في الأول وحينما تبدأ الثورة في الاستقرار والهدوء تكثر الثوابت وتقل المتغيرات وتقل المغيرات فمع بدء الثورة في مرحلتها الأولى كثرت المتغيرات وقلت الثوابت ثم بدأنا الآن تكثر الثوابت وتقل المتغيرات لأن كثيرا من المكاسب قد تحققت وأصبحت ثوابت فمثلا حقوق الفلاحين والعمال ثوابت الديمقراطية التي بدأت ثوابت القطاع العام والقطاع الخاص ثوابت كل هذه المسائل أصبحت ثوابت واستقر عليها الرأي العام فكلما كثرت الثوابت قلت المتغيرات ولذلك فنحن ونحن ننتقل من مرحلة الثورة الأولى إلى مرحلتها الثانية إلى مرحلتها الثالثة تقل المتغيرات وتكثر الثوابت ويكثر الاستقرار, ويكثر الاستقرار ولذلك نحن ندخل في عصر الاستقرار ولذلك أما الرئيس مبارك دايما يقول لك أن الثوري الحقيقي يجب أن يدخل في اعتباره الاستقرار والاستمرار هذا ليس هذا القول قول حق لأن مكاسبنا قد كثرت واستقرت فكثرت الثوابت ومبررات الثوابت وبتقل دائما المتغيرات حينما تعم المسيرة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتكثر الثوابت أكثر الله من ثوابتنا على من أن التوابت. تكون مكاسب نعم. وقوم الله متغيراتنا كي تبعد عن الانحراف يعني الحياة طيب في جزئيات الثنائيات اللي حضرتك تناولتها أيضا في هذه الشهادة. آه يعني آه ايه اللي بتوجهه للانسان المصري بشكل خاص اللي بيسمعنا دلوقتي للمشاركة بشكل عام معنا في الحركة الوطنية المصرية اشتركوا مرة اخرى انتباه السامع الكريم الى ان ما كان قائبا قبل الثورة لم يكن حسنا كله كانت هناك مآس كثيرة واخطاء كثيرة وهذا الذي برر قيام الثورة فلا يصح أن ننسى أبدا ما كان من ظلم اجتماعي وظلم سياسي وظلم اقتصادي وإذا كانت الثورة قد أخطأت فذلك من طبيعة الثورات وقد أصلحت خطأها وإذا كانت المتغيرات قد تلاحقت فقد كثرت مكاسبنا وكثرت ثوابتنا وأصبحنا نأمل في مرحلة جديدة هي مرحلة التصالح الوطن والإصلاح الشامل والاستقرار والأمان في حياتنا وفي ممارستنا أقول للمواطن المصري أن يحرص على الممارسة الديمقراطية لأنها في الحقيقة هي مفتاح كل تقدم ومفتاح بناء الإنسان المصري المعاصر والله يوفقنا ونحن نفتتح يعني. والله يوفقنا ونحن نفتح... نحتفل والله يوفقنا ونحن نحتفل بعيد ثورتنا ونأمل في العام القادم أن نكون أكثر نجاحا وأكثر توفيقا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية إن شاء الله ده خير ختام لشاهدة الأستاذ دكتور رفعة المحجوب وفي سؤال بنسأله لشاهدنا على العصر دايما في كل حلقة هل لديك أقوال أخرى؟ ليس لدي أقوال إلا أننا حينما نحكم على ثورة لا نحكم عليها بجزئيات هنا أو هناك أو برجل هنا أو هناك وإنما نحكم عليها كمجرى عام للتطور ومن هذا المنظور ان ثورة 23 يوليو رغم اخطائها قد ادت واجبها نحو الوطن شكرا للاستاذ الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب ونلتقي مع حضرتك دائما على خير انا شاكر وكل سنة انت طيب شاهد على العصر سهرة أسبوعية أعدها وقدمها لكم عمر بطيشة موسيقى موسيقى